وَاقْفُرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُّ يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ تُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَيُّ يُؤْتَ أَحَدٌ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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينان لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين.